ええ。 تذكر انت لما كنا نلعب بوسط ا ل ف ر ي د و ا ل آ ذ ى نحب نبعده ا دوم عن ذاك الطفل اذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي ج ن بالنسبه لنا الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الاذان تذكر انسابك بعضنا منه يحتل المكان الله ولما نحفظ آ ي ة نركض ل ل إ م ا م ويدي ب د ي ك واجمل هديه كل م ك ا ن ت بارك الله وليدي فيك ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدي بديك اجمل هديه كل مكانت بارك الله وليدي فيك و م ر ت أ ي ا م كبرنا كبرنا ص و ر ة الماضي معنا كل د ق ي ق ة تمر تكبر بداخل ح ش ا ن ا شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا وش ع ط ا ن ا اللي من ص ب ر يتعلق بالله يتعلم م ك ا ن ا شوف شوف ربنا وش ع ط ا ن ا صغري تعلم ّ بالله يتعلم ّ كان بالله تذكر انتهى